وَأَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِمْجَاءَتْهُمْ آيَةً لَّيُؤْمِنُ النَّبِيَّ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُ